ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 اهل عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم أبغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا